فَمَن يَعْبُدْ إِلَّا اللَّهَ لَمْ أَنَمْ ذَا إِلَهٍ كَمِرِّ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَقُمَنَهُ وَأَمَّا أقول أن باب والذين صبروا السيئة أولئك لهم عقوب الدار جنات وعقوب فوله لا أنزل عليه آية من ربه قل الله يضل من يشاء الذي <تصفيق>